لقى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه ان تحرير المسجد الاقصى وتحرير المقدسات مهمة كبرى هي منوطة به صلى الله عليه وسلم وهذه المهمة الكبرى المهمة الصعبة الشاقة لابد لها من بناء جيل قوي ومن تربية هذا الجيل تربية اسلاميه جهادية بدنية روحية ومن تأسيس دولة وكيان سياسي راق وعظيم حتى يستطيع مواجهة هذا العدو القوي وبدأنا أمس في المؤسسة السياسية واليوم نستكمل إن شاء الله ولكن بداية نرحب بأستاذنا الدكتور جمال عبد الهادي أستاذ التاريخ الإسلامي بجامعة أم القرى سابقا أهلا وسهلا أستاذنا الدكتور, أهلا الدكتور أهلا دكتور أهلا دكتور أهلا. جمال تحدثنا أمس دكتور جمال عن المؤسسة السياسية وكيف أن الرسول صلى الله عليه وسلم بنى المسجد وكيف وضع الوثيقة التي تنظم العلاقات جميعا ولكن ما زال عندنا الكثير عن هذه التأسيسات التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم من الناحية السياسية فماذا بعد؟ انفتذاً يعني أود يعني أن أذكر يعني الأمة والعالم كله بواجبهم تجاه ما يجري اليوم على على ارض غزه لان ما يجري على ارض غزة يعني فاق كل قمه الهمجيه وقمه الاجرام يعني هدم المساجد ومخازن الاموال بتاعه المؤسسات الدوليه وتدمير الغذاء الموجود بيحترق كله ضرب المراكز الصحفيين ضرب المستشفيات لا يفرقون يعني قمة الإجرام قمة البلطجة في العالم فدي الحقيقة يعني والأمة اللي هي المنضبها دفع هذا العدوان واقفة قادتها لا يحركون ساكنا بل منهم من يعني يعني يضع يده في يد العدو ودي مشكلة خطيرة أضف إلى ذلك إنه حتى المؤسسات الدولية يعني ما يجري فيها يعني شيء يعني يدير العقول فلذلك الحديث الذي أوجهه الآن أريد أن أوجهه إلى البشرية كلها لأن نحن حيال مشروع صهي أمريكي إجرامي يستهدف الإنسانية كلها وهو بقي وصل إلى الـ الـ اللي هو بؤرة المقاومة الوحيدة في العالم إذا استثناء طبعا الجانب أفغانستان ويجري وفي كلها لكن أعزبول هنا العالم العربي قلب العالم الإسلامي النابض الآن المقاومة تقف في وجه المشروع الصهيوني أمريكي المدعوم من المنظمات الدولية وفي ظل صمت من الدول العربية والإسلامية لذلك أذكر إخواني بعد الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله يعني أذكركم يا إخواني يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله إذ ثقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فمتاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه لشيئة والله على كل شيء قدير استمعوا إلى قول الله تعالى كتب عليكم القتال وهو كره لكم عسن تكره شيئا وخير لكم عسن تحب شيئا وشر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون استمعوا إلى قول الله تعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الأطفال الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم أهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك ونصيرا ما شفتوش الأطفال اللي يمكن لأن أمهم ماتت وأبوهم مات وأخواتهم ماتوا قسط قلوبكم فهي كالحجاره او اشد قسوة ما لكم ماذا دهاكم يا أمة الإسلام يا شعوب العالم العربي والإسلامي يا ضمير الإنسانية أنتم مسؤولون مسؤولية عظيمة بين يدي الله عز وجل هذه الهمجية التي تعربد وترفع صوتها ولا أحد يقف وجهها مصيبة عظيمة ماذا؟ ما هذا الذي يجري يا إخواننا هذه مسؤولية عظيمة لذلك أنا أطالب شعوب العالم أن يكون لها موقف فاعل لا تدعوا العجز اخوانكم على ارض فلسطين لا يحتاجوا فقط مظاهرات وكلمات تابين وشد من اجر فقط ولا, ولا تحتاجوا لقرارات ولا تحتاجه لقمم تعتبر ان موضوع فلسطين يمكن ان يناقش على هامش قمه مصيبه عظيمه ده رسول الاسلام محمد صلى الله عليه وسلم الله لما بلغوا أن خزاعه اعتدت عليها بنو بكر وانتهكوا حرماتهم وقتلوا في حرم الله الامن ركعا وسجدا بلغ الخبر لمحمد صلى الله عليه وسلم نبيكم الذين تزعمون أنكم تنتسبون إليه وتطلبون شفاعته وتطلبون له الوسيلة والفضيلة رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم قال يا خيل الله اركبي نصرتهم نصرت يا عمر بن سالم الخزاعي وت... وتحرك رسول الله في شهر رمضان عشان يلقن المعتدين درسا وي... ويؤمن حرم الله الآمن ل... إذن رسول جمال يعني ما يحدث الآن يفرض على الأمة كلها دورا إيجابيا لابد أن تقوم به وأن تأخذ بهذه التبعة التي كلفها الله محمدا صلى الله عليه وسلم يوم الإسراء والمعراج ومن بعدها ورثت أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومسا يا أستاذ أشرف بعد اي يعني؟ بعد اللي بيحصل ده كل يوم بتزداد المس... ال... ال... ال... الجرائم ضراوة مفيش حد بيخجل الناس دول مصيبة مليار ونص مسلم ما بيخجلوش الناس دول مفيش رجال فين رجال القوات المسلحة فين رجال الشرطة فين رجال الأمن فين المهندسون فين الأطباء فين الناس دي؟ مليار ونص عندها الكفاءات والقدرات والإمكان فين الجيوش العربية؟ فين الجيوش الإسلامية؟ كل دي مش فين هي دي؟ يعني أنتم غير قادرين المفروض الناس تترك أماكنها طالما في عجز يعني من يعجز يترك مكانه لغيره يقود الأمة في مواجهة هذه التحديات وزارة الأشرف نعم دكتور جمال جزاكم الله خيرا يعني على هذا التذكير والذي كان لابد منه في بداية هذه الحلقة ولكن نعود ثانية إلى موضوعنا وهو استئناف الحديث عن الجوانب العسكرية التي قام بها الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف أنه أراد أولا أن يوحد ويؤلف بين الصفوف الداخلية بالإخاء وببناء المسجد ثم ينطلق بعد ذلك للتأمين الخارجي وده اللي هتكلم عنه في الجوانب العسكرية يعني الرسول محمد صلى الله عليه وسلم حقيقة كان عنده نظرة شمولية للتحدي الذي تلقاه في ليلة الإسراء والمعراج. عارف أن المطالب أن الدولة الإسلامية دولة عقائدية دونها الإسلام إليه تدعو وعنه تنافح وإليه تدعو وعليه تربي الناس <تصفيق> وأدرك أن هذا يحتاج إلى أنه يبقى في يعني التأمين يعني يبقى في نظام متكامل نظام سياسي نظام اقتصادي نظام تعليمي نظام إعلامي نظام جهادي وحدة الأمة من الداخل وإحنا تذكرنا بالأمس الرسول عليه الصلاة والسلام أن نحقق الوحدة الوطنية بأجل معانيها وآخى بين المهاجرين والأنصار لا. والأخوة دي كان ضرورة عشان يبقى في نوع من التكافل يعني التكافل داخل المجتمع خاصة في ناس فقراء تركوا بأولادهم وبلا وأموالهم ودورهم وجاءوا إلى المدينة منورا لا يملكون شيئا فلابد من كان تحقيق نوع من التكافل للاجتماع فعشان كده عمل عقد الأخوة بين المهاجرين وده ما كانش كان مجرد عقد يعني غير وليس لهواقع لا ده نجد أنه لما آخر بين المهاجرين وأنصار احنا ذكرنا النموذج تعبد الرحمن بن عوف لا. وسعد بن الربيع لا. لما قال له بارك الله لك يا أخي في زوجتيك وبارك الله في ملك دلوني على السوق لا. لكن الأنصار وجدوا أن الأمر كذلك يعني مش ماشي لأن دو... أخوانهم المهاجرين لا يجدون ملجأ أن يلجب ولا يجدون طعاما فلزالف نجد أنه اقترحوا على النبي محمد صلى الله عليه وسلم أن يقسم بينهم وبين المهاجرين بساتين النخيل والثمار. قالوا هذه يا رسول صلى الله عليه وسلم هذه البساتين هذا النخيل اقسمه بيننا وبين إخواننا المهاجرين. فلما النبي صلى الله عليه عليه صلواته وسلم قالهم أنتم سفكوا الأصول لكن هم يكفونكم من مؤمة ويشاركونكم في الثمرة. يبقى في مقابل انه بيطلع النخيل والثمار ويجمع المحاصيل دي يبقى نص للمهاجرين ونصفهم للانصار ويظل الانصار يحتفظون ب... ب... باصل المال او اصل الارض, أصل الأرض. دي حاجه الحاجه الاخرى التي لاحظها النبي صلى الله عليه وسلم لما يجي في حوالي 80 من المهاجرين مفيش ملجأ لهم عمل لهم في الناحيه الشماليه من المسجد قالوا بنسميها سقيفه او نقدر نقول خصص لهم مكان يعني وعمل لهم سقف ينامون تحته وكان صلى الله عليه وسلم مش معنى سقف يتركهم كان يرسل إليهم ما يأتي إليهم من طعام هؤلاء الذين كانوا يدعون أهل الصفة أهل الصفة فكان صلى الله عليه وسلم يعني يرسل إليهم الصدقات وإذا جاءه طعام يرسله إليهم وكان أيضا من باس كده طبعا عندنا هنا بقى وفي أموال محق المعلوم للسائل والمحروم الزكوات ترسل إليهم بعد كده نشوف الغنائم ترسل إليهم بس في نفس الوقت اللي هو بيلب يلبى حاجاتهم يعني وكرنهم من يعلمهم القرآن ويعلمهم الإسلام ويعلمهم القراءة والكتابة وأيضا بدأ يعقد لما يأخذ السرايا الريات للسرايا والبعوض يبتعسهم عشان يعودهم على الجهاد والقتال م. ويتعرفون على طبغرية الأرض وطبيعة الناس التي حولها فالرسول صلى الله عليه وسلم كان حريصا وكان دايما يعني يتفقدهم بنفسه شوف رغم مسؤولياته عظيمة صلى الله عليه وسلم يتفقد هؤلاء الأصحاب يذكر أبو هريرة رضي الله عنه أرضا قصة يعني عجيبة إنه يقول من شدة الجوع وإحنا في في في في المدينة المنورة كنا ننام ونضغط على الأرض بأكبادنا فمر النبي صلى الله عليه وسلم قال خرجت أمام المنزل لعل أجد أحد من الصحابة يدعوني إلى الغذاء إلى الطعام. قال فخرجت ووجدت أبا بكر الصديق. فسألت عن مسألة في كتاب الله فأجابني وانصرف. ما حدش جبي. مر عمر سألوا عن مسألة في كتاب فأجابوا وانصرف. قال بعد شوي مر النبي صلى الله عليه وسلم فنظر في وجهه فقال يا أبا هر تبعني تعالوا. هذا المسألة مش وسائل فقه دلوقتي. لا, لا, لا مش. أنت لا تسأل عن مسألة أنت تسألوا عن طعام. لا ينصح الطعام لكن هو من الذي أحس به رسول الله محمد صلى وسلم. الله عليه وسلم. حينما نظر في عيني أبا هر تبعني. فراح معاه وطبعا وما عارش في البيت عنده ايه فطرق الباب النبي سلم وسأل اهل عندكم طعام فقالوا الله جيراننا اهدوا لينا شيئا من اللبن شربنا منه والباقي عندك اشربوا فرسول الله صلى الله عليه وسلم قال يا ابا هير اذهب واستدع اهل الصف الثمانين واحد اهل الصف اهل الصف ثمانين رجل ثمانين رجل يقول <تصفيق> هس... ابو هليرة انا كنت بتوقع النبي السلم يقول له خد اشرب شوي او حاجة حتى يعني لما وبعدين نروح ل لا. لكن أمران يعني لأن بورده خايف يخلط يعني يخلط اللبن أبنه نعرف النبي محمد لا. صلى الله عليه وسلم ربنا مشخصي أبنه وقد كان فعلا ذهب واستدعى أهل الصفة ودخلوا فقال النبي صلى الله عليه وسلم اسقهم يا أبا يا أبا هرير فسقاهم حتى شبعوا أبو هرير اشرب يا أبو هرير شرب يعني ما ليش يعني شوية شوية خايف إن اللبن ينتهي وما يشرب النبي صلى الله عليه وسلم يقول سبحان الله شارب ورد مثال يقول له اشرب يقول حتى لم اجد منفذا وبعدها شرب الرسول القائد محمد صلى الله عليه وسلم شوف الله هذا الله. هو قائد الامه هذا هو خاتم المؤمنين راوي نعم هذا ممم. النموذج في الحرس صلى الله عليه وسلم كان يعني يحببهم دايما ان يقوي الرابطه يقول, يقول لهم ربنا يوم القيامة يقول اين المتحابون فيه اين المتزاورين فيه اليوم اظلهم بظل يوم ظل يعني يستجيش فيهم مع معان الاخوه انما المؤمنون اخوه فاصلح بين اخويكم المؤمن اخو المؤمن لا يظلمه ولا يسلمه ولا يغزله من ستر مسلما ستراه الله في الدنيا وفي الآخرة نعم. من من نفث عن مؤمن كربة نفث الله عن كربة من كرب يوم القيامة يعني الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان حريصا على تحقيق إخاء حقيقي بين ونجح رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه المهمة نعم. وتوحد المسلمون وتآخوا فيما بينهم وأحب بعضهم بعضا وآثر بعضهم بعض. والآن ننتقل إلى الجانب الاقتصادي سنتحدث عنه لكن بعد هذا الفاصل مشاهدينا الكرام نلتقي بعد الفاصل من تمام الإصلاح أن يكون هناك إصلاح اقتصادي وقد حرص عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم فماذا فعل صلى الله عليه وسلم حتى يعني ينمو بالأمة اقتصاديا نعم يعني هو الرسول عليه الصلاة والسلام كان يعلم جيدا لقد حمل أمرا عظيما أن الإمامة الإمارة أمانة وأنها يوم القيامة لخزي وندامة وأنه مسؤول عن, عن إنشاء أمة إن إن لها يعني يؤمن احتياجاتها ويهمن لها الإمكانيات التي تدفع بها أي عدوان واقع عليها فتحملهم حمل مسؤولية فتحملها فكان ضمن المشاكل كان حريص على تحقيق ما يسميه الاكتفاء الذاتي من الطعام والشراب والاقتصاد والسلاح كمان فنصر الله صلى الله عليه وسلم نجد انه يعني اطلق صيحات الارض الموات لمن يحييها الاهتمام بالزراعة وكان صلى الله عليه وسلم يعني يحض الناس على الرعي الغنم يقول كنت ارعى الغنب على قرية الاهل مكة ويحرضهم على التجارة صلى الله عليه وسلم وكان يقول صلى الله عليه وسلم أن الناس شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار الماء والكلأ والنار لملك ملك الأمة كلها صلى الله, صلى الله عليه وسلم وكان صلى الله عليه وسلم كان حريصا أيضا أنه يبقى في المجتمع الإسلامي إنسان متسول والدليل على ذلك في فمرة لم حينما جاء إليه صحابي ويتسول فقال ماذا عندك في البيت؟ قال عندي حلس أنا نام على جزء منه وتغطى بالجزء الثاني وعندنا إناء نشرب فيه الماء قال اذهب واتيني بهما فجاء بالإناء والحلس فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اشتري هزاني بدرهمين فقال للصحابة أنا فات الرجل درهم قال له اذهب اعطيه لأهل بيتك والدرهم ده اشتري به فأس وحط له فيها عصا وقال اذهب واحتطب ولا ترجع إلي إلا بعد خمستاشر يوم فرجع وقد اكتسب خمستاشة دارهم وقال جزاك الله خيرا يا رسول الله إذا الرسول عليه الصلاة والسلام عارف أن الصدام مع القوى الكبرى والمسؤولية العظيمة التي تحملها نتيجة المفروض إقامة الدين ونصرة محمد وقيام الدولة الإسلامية وتحرير المقدسات ده عاوز إمكانيات ضخمة فلابد هو ينمي موارده الاقتصادية وكل طبقات المجتمع أيضا وكان يا دكتور جيال من عوامل تنمية الموارد الاقتصادية أيضا أنه صلى الله كان يحث الصحابة على المعاملات الشرعية فكان ينهى مثلا عن الربا عن صنعة الخمر نعم يعني هذه قاعدة أساسية الاحتكار الاحتكار كل هذا صلى الله عليه وسلم كان حريص عليه نعم, نعم صلى الله عليه وسلم ف... المهم أنه حقق الاكتفاء الذاتي والدليل على ذلك نلاحظ لما تعرضت مدينة المنورة للحصار بغزوة الأحزاب إزداؤكم أفقكم أسفل منكم أزاغة الأبصال غات القلوب الحناجر وتظنونها هنالك بتلي المؤمنون وزلزل زنانة شديدة كان فيه اكتفاء ذات الماء موجود الأبار موجودة وكان الطعام موجود والحصار ده تقريبا حوالي شهر تقريبا يعني كان الإمكانيات مجهزة وحينما كانوا يخرجون كانوا يعتمدون على اللهم وهم نسف قراء لسه لكن كان حريص على أن تنمية الموارد وحجد طاقات الأمة وإم وخصوصاً نتعرض للحصار في شابه بطالب لمدة ثلاث سنين قبل الهجرة فأدرك ان المفروض ان الحصار ده ممكن يقع ويترتب عليه أضرار شهيرة وخصوصاً انه يستهدف أمرا عظيما. إذا لابد من مخزون استراتيجي في في المدينة أو في البلد حتى إذا ما حدث قتال حدث مشكلة ما حوصرنا لسبب ما أن يكون عندنا من القوة والطعام والشراب ما يكفينا هذه الفترة. وهذا ما يحدث الآن في في غزّة الآن الحصار الموجود بس ما كنش. يعني ما كانش في الصحابة يحاصرون محمد ولا الأنصار يحاصرون محمد ولا المهاجرون يحاصرون محمد ولا مسلم يحاصر محمد وهو يدمر الأنفاق بتحته مصيبة عظيمة دي شوفوا يعني إذا الإنسان محتاج لإخوانه المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله ولا يخونه بحسب برئ من الشر أن يحقوا لأخاه المسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وعرضه وماله وشاء سلم من فرج عن مسلم قربة فرج الله عنه قربته من ستر مسلم ستره الله في الدنيا والاخره قول لي فين احنا اللي بنعمله الان ما يجري على اخواننا على ارض غزه كلنا الستات بيصرخوا, بيصرخوا حسبنا الله ونعم الوكيل حسبنا الله ونعم الوكيل وكل سلف ودين يا اشرف سلف ودين سياتي اليوم ربنا يستر وما, وما, وما كان ربك نسيا ارسل رسوله صلى الله عليه وسلم هذه القواعد الاقتصاديه دكتور جمال وليس الاقتصاد فحسب وليس بالاقتصاد فقط تنمو الأمم وتنتصر على عدوها ولكن منذ أن نزل عليه صلى الله عليه وسلم اقرأ باسم ربك الذي خلق علم أنه يتعين عليه أن يعلم هذه الأمة ويربيها على أهمية العلم نعم. فماذا فعل صلى الله عليه وسلم ليغرس هذا المعنى في أمته ما ربنا سبحانه يقول هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتل عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفضلال مبين وكان يتنزل عليه الوحي من السماء ويلتقي بإخوانه في المسجد يعلمهم كتاب ربهم يقرؤونه مجودا ويوفقهم في دينهم وفي نفس الوقت هو كان يوكل أصحاب أي حد يدخل يأتي في الهجرة مستمرة يأتي إلى المدينة المنورة يدفعه إلى أحد إخوانه يطعمه ويشاركه حياته وفي نفس الوقت يعني ايه يعلمه كتاب الله يبقى اذا المسجد هو كان المدرسة الكبيرة اللي بيتعلم فيها الصحابة رضوان الله عليهم يتلقون عن رسول الله عن الوحي عن الله عز وجل فاذا كانت عمليه بل انه في غزوة بدر الكبرى لما وقع آآ يعني آآ أسرى, بدر. اسرى بدر في ايدي المسلمين الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فك الاسرى الاسير يفك إذا علم عشرة من صبيان أهل المدينة المنورة لا. فسبحان الله يعني إذا يعني شوف الرسول عليه ما قتل الأسرة زي المجرمين الآن لما بيقتلوا الجرحى بيقتلوا الجرحى يجزين عليهم بالرسال ده لا قو لا قوانين دولية ولا شرعية ده عشان نشوف ولا بجمع المستشفيات ولا... يعني من يوجد في المستشفى شيء رش... شيء شي... شي... لا أستاذ أشرف والله حسبنا الله ونعم الوكيل عاوز الأمة كلها تقول حسبنا الله ونعم الوكيل قوموا. بالليل وقلوا حسبنا بصرط مرتفع قلوا حسبنا الله ونعم الوكيل استمطروا عليه نعنات الله, الله عز وجل إذن فرسول الله صلى الله عليه وسلم حث أصحابه على العلم وتعليم غيرهم حتى أنه حث مجموعة من الصحابة أيضا على تعلم لغات أخرى نعم. نعم. هذا عن العلم نعم. فماذا عن الإعداد العسكري؟ الرسول حينما وصل المدينة المرورة وكما قلنا إن هو في موقع مدينة كان موقع حصيم ولكن هو موقع متوسط ما بين مكة المكرمة وما بين الشام علشان تصام، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا أولاً على إنه يبتدي عقد بعض السرايات للسرايا والبعوث حوالي عشر سرايا وبعوث قبل بدري الكبرى أنها ترتاد ال المناطق المحيطة بالمدينة المنورة. يعرفون الطرق التي تخرج منها والتي تصب فيها لا. ويتعرف على القبائل الموجودة المحيطة بالمدينة المنورة وعلى الطريق من المدينة إلى أرض الشام وعلى الطريق إلى من مكة من من المدينة إلى مكة وكانت له يعني عيون صلى الله عليه وسلم يجمع المعلومات عن عن العدو وعن حركته فكان عيسى الله عليه وسلم عيونه داخل يعني في داخل معسكر العدو صلى الله عليه وسلم فكان يعقد الرايات والصرايا والبعوث وكان فيه هذه مهمتها انها تستكشف وتجمع المعلومات ونحصل نوع من التدريب اللي نقدر نسميه ايه المناورات الاستباقية ان هو بيحمل دايما التدريب عشان يحس عشان يعني نوع من اللياقه البدنيه والتدريب المتواصل عشان عندهم جهوزية بحس فعلا اول ما كانت بدر الكبرى العدو يفرق المدينة الفنوارو كانوا في عدة حاسه يعني جمع المعلومات التعرف على طوبغرافية الأرض و و يعني كان دروس عملية مش مجرد نظرية بيقرؤونها لا لسرية يطلع فيها عشر خمستاشر وينطلقون يقوموا بالمهمة أحيانا يصطدمونها بالعدو وحيانا لا مع سيدنا بن مثلا في, في سارية سارية أخلة رضي الله عنه أرسل عقد له راية وكان في شهر رجب ف ف ف ف فرضي الله عليك أن لما توجه كان يرصد معلومات عند نخلة وإرجع فكان فيه ظهر قافلة فيها أموال أهل أموال لقروش ففعلا أرسل له أرسله على رأس سرية وجمعت المعلومات لكن قدر الله عز وجل وهي شافت السرية كان مفروض ترصدها دون أن تشتبك معها. نعم لكن وجود السرية والال قريش وما فيها من بضائع وتجارة أغراهم بأن مفهوم على الأقل الناس هذول اللي خدوا أموالنا وطردوا ب وخذوا دورنا واخدوا و... و... و... وحالوا بيننا وبيننا. أهلاً حك مدرس تصل من السعودية السلام عليكم سيد ماجد من السعودية. السلام عليكم. عليكم السلام, السلام. ورحمة الله وبركاته أهلاً بيك. كسيد أشرف. ربنا يخليك. الحمد لله. يا أستاذ أنا أبي أكلم الدكتور. تفضل الدكتور سلام حضرتك. السلام عليكم. علي سعادة وارتياحكم. عليكم السلام. كيف أستاذك دكتور؟ الحمد لله يا بني. الحمد لله. الحمد لله على كل حال. يا دكتور النبي يعني لو تكلم شوي عن موقف العلماء يعني بعض العلماء الآن أو سمعنا يعني القنوات يعني بأن الجهاد وفي غزة. وبعضهم يتكلم عن مثلا ولاة الامر في وجوبه اخذ رأيي ولي الامر بس ماذا يا شيخ رأيك ودي تكلم عن الرافضة يا شيخ انا, ماجد. أنا كم كم واحد شوية. اشوف كم واحد اعنذنك فا شوية اشوف انا كم واحد يتصل اسألونك عن الموضوع هذا يا شيخ بس ما اشوف يعني ردوا جزاك الله خير يا شيخ الله خير يا ماجد من السعودية شكر الله لك معانا مين عبد العال عبد, عبد العال من البحيره السلام عليكم سلام ورحمه الله وبركاته يا أهلا وسهلا أهلا وسهلا دكتور ربنا يسلمك بيك عامل ايه الحمد لله رب العالمين قلبنا معاكم وسلمت على الدكتور خالد واحنا زعلانين ومش عارفين احنا نعمل ايه بس احنا عاوزين نعمل ايه دكتور ربنا يبارك فيك شكر الله لك نتمنى ان الحكام العرب يتحدوا يتحدوا يتحدوا ايه حاجة كده حرام حرام اولادنا وحبيدنا وكلهم بيموتوا بيموتوا ملة الارض جزاكم الله خيرا نصد عبدالعال من البحيرة والدكتور ان شاء الله يرد على حضرتك دكتور جمال صب ماجد من السعودية يسأل عن موقف العلماء ويسأل عن الرافضة ويقول إن حتى يعني سألت أكثر من مرة السؤال ده وما جاوبتوش أنا حاب إن ترد عليه وتقول له حتى يعني ما فرست حضرتك في هذه المسألة يعني أنا أولا بالنسبة للعلماء نحن نذكر كل الناس إحنا لا نقتصر على طبقة لكن أولياء الأمور هم أولياء الأمور وهم المفروض بيدي يقولوا لأم انفير تنفر ويتقدم الصفوف يطلبوا الشهادة كما طلبها محمد صلى الله عليه وسلم وكما طلبها الصحابة في مضانهم صلى الله عليه وسلم في أحد ومجدا مجدا ولي أمر محمد صلى الله عليه وسلم ولي أمرنا قدوتنا وسوتنا في أحد صلى الله عليه وسلم كسرت ربعياته وتهشمت البيضة على رأسه وقع في حفرة واعلن صلى الله عليه وسلم كان ينزف أنه قد مات صلى الله عليه وسلم وقدم الصحابة سبعين شهيدا في هذه المعركة. ده هو يتقدم الصفوف. يقول الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين قالوا يعني يعني إذا اشتد الوطيس التقينا برسول برسوله صلى الله عليه وسلم فكان أقربنا إلى العدو. أقربنا إلى العدو. هو في الصف الأول. وإحنا أولياء الأمور. هم أخذ لاهم علينا السمع والطاعة. بس شرط ان ينضبطوا مع عوامر الله وعامر رسول الله هنكمل كلام حذيك عن العلماء ودورهم ولكن معنا ابو عبد الرحمن من السعودية السلام عليكم ابو عبد الرحمن السلام عليكم يبدو ان الخط انقطع طيب نستكمل دكتور جمال حكس بتكمل ف... كلامك عن مو... الرس... ال... الصح... ال... الامة كلها تحت التكليف لكن احنا النهاردة ماذا تملك؟ ربنا في عندنا في الإسلام حاجة مهمة بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس لا تبيننه للناس ولا تكتمونه إحنا بنقول الآن على ملأ من القوم وعلى وص... و... ويشهد علينا الجدران ويشهد الكون أن الجهاد الآن فرض عين على أمة الإسلام قادة وزعماء وجند وأفراد كل على قدر طاقته وإن كاناته. لا يعذر من ذلك أحد لا يعذر من ذلك أحد هذا حكم الله عز وجل والدل أدل على ذلك ربنا سبحانه وتعالى وما لكم لا تقاتلون في سبيل الله كتب عليكم القتال إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة معذرتنا دكتور بس أبو عبد الرحمن رجع تاني السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله صرف أشرف حياك الله يفندم أهلا بيك الله يبارك فيك كيف حالك ودكتور جمال حبيبي الله يبارك في أمرك افتقدناك يا دكتور جمال والله نسأل الله إنه يبارك في أمرك وفي عملك وفي علمك إن شاء الله أمين أمين الله. هو الله. أبو عبد الرحمن من <تصفيق> الصعودية عشان كابي افتقد حضرتك هناك يعني. ام ام. يا دكتور ج... الله اتفضل لبارك فيك كل ما دكتور جمال الله يبارك فيك احنا في هذا الوقت ما في أصعب منه وما في أحوج للأمة فيه من أهل العلم ومن العلماء ومن الدعاء ومن المشايخ اللي نفق فيه مسالمهم وفتقواهم لله سبحانه وتعالى متى يمتفد اهل العلم يا شيخ يا جمال متى يمتفد الدعاء لكي يجمع الامة حولهم ومن ورائههم في هذا الوقت العصيب اذا لم يخرج الولماء بكلمة واحدة توحد الامر نترك نترك ولاة الامر ليس لان علاقة بهم ليس لان علاقة بولاة الأمر نحن نسير الان بدون ولاة امر نحن نسير الان بدون قاعدة اليس الولماء وولاة امرنا الان يا شيخ جمال هليس العلماء هم اولى الناس بان يجمع الامه من حولهم الى متى السقوط؟ هل خروج بعض العلماء لكي يقاوى بعض الولاء او الحكام في بعض الدول هذا يكفي هل بيان من بعض من مئة عالم قبل يومين او ثلاثه للتنديد وذكر الحكم الشرعي هذا يكفي لماذا لا ينقبض العلماء على قلب رجل واحد على قلب عالم واحد على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لكي تصحو الامه من خلفهم وتسر وراءهم هل اليوم لو خرج العلماء وقالوا هذا قول الله وهذا قول رسوله ويجب عليها فعل لتاذا وتاذا ألم يخرج الأمة معظم الأمة أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم أقسم بالله العظيم, أقسم بالله العظيم وأنا ليس حانس فيها أن الأمة ستأثير وراءهم ستأثير وراءهم بدون تفكير وبدون تردد نحن في حاجة عليكم يا دكتور جمال بد من خروجتهم أنتم من سلطان العلماء خرج من مصر وفحرقها خرجت الأمة كلها وراءه اذا خرجت اذا خرجتم بكلمة حق ايمن العلم خرجوا بكلمة حق اليوم ثم دخل منهم بعضهم السجن واعتقد الم يدخل السجن امام محمد بن امبل الم يدخل المتيميه لا في ذلك السلف ايضا لا من كل شيء على ولا على قادتنا نحن الشعوب نريد من يجمعنا نحن الشعوب نريد من يجمعنا وانتم اولى الناس ان تجمعونا دكتور جمال أبو, أبو عبد الرحمن أبو عبد الرحمن من السعودية وفكرة حديك واضحة جدا وطبعا كلنا منضم صوتنا من لصوتك والدكتور جمال حيرد عليك حالا أستاذنا الدكتور جمال عشان بس معنا فاصل بعد ثواني ماجد كان بيتكلم عن موقف العلماء وحديث عن الرافضة هنرجع له والأستاذ عبد العال كان بيتكلم عن موقف الحكام وأبو عبد الرحمن بيتكلم عن موقف العلماء تاني فاحنا بين العلماء والحكام هنرجع لحاجة تكمل كلامك عنهم ولكن بعد هذا الفاصل مشاهدين الكرام نلتقي بعد هذا الفاصل سلام الله بيك يا الله فيك اللهم <سؤال> لكن دكتور جمال الله يحفظك اللي بارك فيه فاشفعناك الله يعزك بارك في عمرك إن شاء الله أمين والله أنا لديه بس تعليق على الأخونا يعني كان بيتكلم شوية هو يعني الحمد لله رب العالمين لنحن لا نشكك في دعاتنا وعلماءنا فهم يعني خيرة الناس ونحسبهم على خير والله حسيبهم فالمشكلة يعني اللي احنا نقع فيها الآن هي تقع على الأفراد أكبر مما تقع على الحكام ولا على العلماء، لأن هؤلاء الحكام ما وله علينا إلا من أنفسنا، نحن أساساً يعني مقصرين في في حق أنفسنا ومقصرين في حق الله، فلو كانت هذه الأمة يعني يراد لها انتفاضة فهي تأتي من الشعوب من الأفراد، يعني لو أن يعني ال ال الأفراد أو الشعوب يعني فعلاً رجعت إلى دين الله عز وجل وتمسكت بكتاب الله. فهي يعني هيولى عليها خيرة الناس ويولى عليها أفضل الناس والآن في المشكلة الحالكة نحن يعني في, في, في مؤذيق ولكن مخرجه الوحيد هو أن لازم تكون للشعوب هذه وقفة يعني كما قلت من يعني من يومين أنه لابد من وقف مثلا المعاملات البنكية والبلوك والأعمال اللي هي فيها ولو اعتصم الأفراد والشعوب كلها اعتصمت اللي بيخشوا على إخوانهم من إسالة الدماء أن يعتصموا بدون عمل لو يتوقف الأعمال الحكومية لمدة يومين ثلاثة أسبوع لا تتحمل الحكومات وستكون فيها بغط شديد عليهم حيث يتحركوا فعلا في نصفة إخوانهم لكن هو يعني الأفراد يعني ما في ما في حرقة من الشعوب نفسها يعني الأمر الثاني يعني نحن لا ننتظر من الحكام يعني أنهم يعملوا شيء لأن يعني إحنا عشنا سنين طويلة نذكر حضرتك يعني وزير الخارجية اجتماع الوزراء الخارجية العرب لما كان في مدريد سنة تسعين وكان ال أساتذة عمر موسى كان يطالب لاستكمال المفاوضات لا بد من وقف بناء المصانع وكانت المصانع تبنى لطوب من مصنع عودنا يا دكتور جمال ويعني كانت بعمال بأيدي مصريه وبطوب مصنّع الله العافية فاحنا يعني لابد من عودة من أنفسنا نحن أولا كشعوب ثم إذا أردنا أن ننصر إخواننا الآن في الوقت الحالي فلا بد من يعني اعتصام عامة على عامة الشعب نهائيا هذا الاعتصام سيؤدي وبالضبط الفعلي ويؤدي بنتيجة أفضل من المفاوضات وأفضل من اللقاءات التي تتم وأنا سأل الله سبحانه وتعالى أنه يأيبهم ويثبتهم على الحق أمين يا رب العالمين اللهم أمين أستاذ عماد جزاكم الله خيرا مدخلتك قيمة فندم وإن شاء الله دكتور جمال يعلق على هذا الكلام دكتور جمال قبل ما ندخل على أستاذ عماد نكمل مسألة العلماء والحكم إجمالا يعني أنا أود أن أذكر كل الملاحظات التي ألقيت في موضعها ودي مطلوبة تربية الناس على الإسلام الشامل واصلاح الفساد الذي تسلل المعتقدات والسلوكيات والأخلاقيات والمعاملات لأن النصر ربنا ما تنزلش إلا على المسلمين المؤمنين الموحدين. ده مسألة ما, ما كلام ولكن المجتمع الآن فيه الصالحين وفيه غير الصالحين والأمر ما احتملش يعني المفرأة من رحتاج لابد من أخفى الآن هنقول للناس انتظروا مش ممكن لغاية ما يتكتمل لا ده احنا عدوان الآن يستهدف الأخضر واليابس يستهدف النبات والإنسان و... يستهدف الإسلام والله الناس الموفلون الذين يتصورون المستهدف حماس المستهدف الإسلام يا عالم دولة ناس بيقفوا ب... إخوانا في فلسطين في غزة اللي يسمى الحكومة الفلسطينية المنتخبة شرعا بش المقالة الح... الح... بجاد بالانتخاب ب... ب... باقتراح حر مباشر هي اللي في الآن بتقف في وجه المشروع الصهيو أميركي المدعوم من أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية والمنظمات الدولية ونافحون عن القصة وعن شرف الأمة يدفعوا عنه فهذا ماذا نفعل كل اللي في طوقه شيء يعمله في الشعوب لازم تتحرك ولازم lazم تعتصم في الشوارع بدون صلامات هم شهوزين بس لأنه الناس كلها قعدت في الشوارع واجهت الحياة العامة في كل بلاد العالم لابد أن يبقى فيه موقف المفروض المسألة اللي احنا بنتكلم فيها لازم يبقى فيه موقف الهنا مش وبعدين المتصالب أيضا القادة والزعماء لا نمل من ذاوم الطرق نقول كيف تسمحون لأنفسكم أن تضعوا أيديكم في أيدي القتلة وسفاك الدماء وتوقظهم لقد أبان الكيان اليهودي عن وجهه القبيح فإذا استلزموا أن يبقوا موقف مرتعه يجب أن يكون لكل موقف قدرة استطاعته لكن استأذنك معنا أم معتز من مصر السلام عليكم لا يبقى معانا الطفله رؤى من مصر السلام عليكم, السلام عليكم, <الو>, السلام عليكم <الو>, <الو>, <وعليكم> الو السلام عليكم ورحمه <ونحط> الله وبركاته <الو> وعليكم يبقى كده معانا أم معتز السلام السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام حضرتك أم حضرتك معتز ما لهم ما تزعلوش مننا واحنا مش بايدينا ان ما نكونش معاكم نفسنا كلنا بوجداننا وبولادنا وبعلمنا يكون معاكم في اللي انتوا فيه دي اول حاجه التاني حاجة سؤال للأسفة وحضرتك لل... حضرتك معاك بقولهم انا دلوقتي بدعم من العرب وبقول حسب ان الله هو انا انا انا وبدع عليهم ان هم يكونوا في نفس الشيء اللي الاخوات اللي موجودين فيه ده يعني في ناس بتقولي ان هو حرام وفي ناس بتقولي ما تقوليش كده عشان ما اتردلك نفس الدعاء انا بقول ان انا في اللي هم فيه انا فيه هم مات حضرتك سامعني ايوه يا فندم اتفضلي انا بقول ان انا حاسه ان أنا اللي هم فيه هم فيه بحس اني بيتحرق بحس ان اخويا بيموت بحس ان رجلي بتفلق اياه حاسه نحن احنا دايرين حاسه ان احنا, إن إحنا, إن إحنا نفسنا ولا ام معتز ام <مزحولات> معتز جزاكم الله خيرا ام معتز, <يودي أحلى> <معتز>, <معتز> ربنا يخليكي جزاكم الله خيرا على هذه العاطفه الجياشه والله احنا معاكي ومؤيدينك ويعني سعداء ان امتنا ما زال فيها اناس يعني يجري في عروقهم دم جزاكم الله خيرا معنا طفله رؤى من مصر السلام عليكم السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته اهلا بيكي <معتز> انا عاوزه اقول موقف حصل لي امبارح يا رواء انا كنت باكل مع بابايا وماما ايه صوت ليه يا رواء عشان استقرت اطفال غزه وهم مش لاقيين اكل ولا شرب عشان ي... ف... عشان كده عيطت بقول للمسلمين ااا ادف النور يساعد يساعد اطفال غزة جزاكم الله خيرا يا رؤى وربنا يبارك فيكي وانا زي ما قلت الام معتز يعني انا سعيد ان امتنا فيها نساء يعني ما زال يجري في عروقهم دم فبقول الحمد لله ان عندنا يعني اطفال كرؤى يحملون هم الأمة ويكون لبكاء أطفالها. معنا أستاذ علاء من السعودية السلام عليكم. السلام عليكم. مالك السلام أظنك يعني مشاهدنا الدائم اللي كلمتنا أكمل. الله في الله الله وحب الدكتور جمال والله. أحبك الذي أحبتنا فيه ونحن كذلك. تفضل السبعلا. تعال الفلسطين جميعا الدكتور جمال بقول له لو خرج علينا بعد القمة العربية وكمال العرب. بمعاهد السلام أو السلام ما مدى شرعيتها وهل يجوز اتخاذ معاهد السلام بعد ما بعد ما جاءنا غزة؟ حاضر. الله فيكم. هذا مهم جدا. <متحدث> جزاكم الله خير. نسعد علاء من السعودية. في أستر... الدكتور جمال أستاذ دينك نبدأ من آخر. ون... ون... ونجاوب على سعد علاء السؤال واضح. نعم. طبعا. يعني أفتى علماء الإسلام قبل النهاردة واللي شفناه ال... ال... ال... ال... هذا الشهر من اليهود أفتوا. أن لا يجوز الصلح مع الكيان الصهيوني لا يجوز الصلح معه وقدم يعني أنا لاستعرض لكن في فتوى علماء المسلمين علماء الأزهر, علماء الأزهر علماء الأزهر على امتداد 37 و 47 و 56 كل فتاوى علماء الأزهر تنص عدم جواز الصلح مع الكيان الصهيوني هذه قضية مع تقديم كله طبعا فتاوى ممكن ان شاء الله نقدمها لدليل بحيث انها تضحى على شبكة الشبكات الفضائية لكي يعرف الناس حكم ربنا فالنهاردة والمبادرة العربية انا كنت في تصور اذا كان في مؤتمر قمة هيتكلم اول حاجة التنديد بالعدوان الاجرامي الذي ارتكب هذه المجازر ضد امتنا وبالتالي قطع كل الاتصالات معه ووقف التطبيع وتعليق الاتصالات الدبلوماسية ووقف ضخ البترول وسحب الأموال والمدخرات هو ما يجب أن يكون أنا بقول ما يجب أن يكون في نفس الوقت الـ الـ الـ الـ ده جزء من الواجبات المو... لأن... طبعا ده ده الحكم الشرعي إذن فلا يجوز عقد معاهدة سلام استاذن حضرتك بس في دقيقه نرد على سؤال الرافضه لان هنبدا يعني الرسول م... صلياته والسلام القلوب بين اصبعين من اصابع الرحمن ونحن الان حيال عدو مجرم لا احد في العالم العربي والاسلامي يحدث به نكايات في من تسمونهم الرافضه هؤلاء الناس قدموا في لبنان نموذج جيد كسروا به الغطرسة بتاع العدو الصهيوني ومنهم على الجانب الآخر من يقف الآن وعنده الامكانيات الضخمة هؤلاء الناس يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله واجبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نبدي النموذج رسول الله في في, في في أسوأ صورة وهذا يعني الواحد لا يجوز لي أو يحل أقول هذا رسول السلام لما دخل المدينة المنورة حقق وحدة الأمة جمع اليهود اليهود مع المسلمين أمة واحدة مع المسلمين لازم لازموا عندنا فقه الواقع جمع المسلمين مع اليهود قال أمة واحدة للمسلمين دينهم ولليهود دينهم بس يقبلوا بالتحاكم إلى رسول الله سلم وإلى الكتاب والسنة مصدرية الكتاب والسنة وأنه إذا تعرضت المدينة لعدوان يقفون في خندق واحد وأنه لا يحل لهم أن يجيروا العدو في أي صورة من الصور ألا يكفي هذا النموذج من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن كف عن محاولة النظر الأمور بهذه الصورة من الذي يقف معك الآن؟ اعطيني نموذج الذي يسأل أنا في تصورها هذه الأمة وممكن يأتي بعد ذلك الأمور بتتغير القلوب تتغير والناس ممكن الشباب الأجيال اللي جت الجديدة دي طبعا في تاريخ أسود كبير فيما تصل بالدولة الصفوية ولا الدولة الـ الـ الـ الـ اللي بسموها الفاطمية في مصر لكن القلوب بتتغير والشباب الأجيال الجديدة اللي طالعها بتتغير وعارفين العدو واحد وإن ما يجيبش إن أنا أطعن أخي المسلم أو أسبو الصحابة أو أزم مشاعرهم أو أقول في قول لان المفروض هيتدل الناس هيفذكره فالموقف هذا ده موقف لو تجمعت حوله القلوب أنا أعتقد ودي الحاجه اللي مزعلاني الجبهة في غزة فين الجبهة السورية فين هي فين جبهة حزب الله فين هي فين الأردن فين هي وطبعا فين مصر فين هي فين هي, هي؟ إذا الدكتور ل... جمال حق بس بتقول إن نحن الآن في موقف يتجادل إلى واحدة الصف ولا إلى وحدة الصف ولا يتجادل إلى واحدة الصف ولا يتجادل الصف ولا يتجادل نعم ما الصف ولا يتجادل ما بقولش تهاور في قضية من قضايا التوحيد ولا قضية لا. الإسلام، لكن المفروض النهاردة احنا لنا الرسول الشاهد الآن، الناس يتقاربون يطالبون التقارب منا ومعنا، فاحنا مفهومنا ليه بس نصدم مشاعر الناس؟ إذا نحق تقول لمن يدندن على هذا الوتر أننا أمة واحدة وأننا نود جمع الصف. حتى نطرد هذا العدو الذي واجهنا اليوم مش بيحصل حصل ردة نعم. أيام بكر الصديق وأعاب المرتدين يعني نعم. عاوز أقول نعم. في كل, كل مقام المقال لكن عاوز أقول الآن لما قال لبني يهود لقد عهدنا محمد على نصرته ونصرة محمد عليكم فريضة يهودي مخيريق ماذا قالوا له اليوم يوم السبت قال السبت لكم واوصى بماله ثم انطلق عليه الصلاة والس... ثم انطلق مخيريق يقاتل في صفوف النبي محمد صلى الله عليه وسلم حتى قتل صلى الله عليه وسلم ب... يبقى موقف مخيريق واضح وموقف المطعم ابن عدي عندما آوى الرسول صلى الله عليه وسلم وفي أسرى بدر يتذكره الرسول صلى الله عليه وسلم ويقول لو أن المطعم ابن عدي موجود الآن لتركت هؤلاء من أجله إذن, لأ. إذن لأ. فنحن نجمع على المفادق بل أخذ من صفوان ابن أمية في في أعتقد في سقيف معركة سقيف ولا في حنيه طلب منه أدرع, أدرع, أدرع, أدرع وسلاح يستخدمه وخرج مع رسول الله سلم سبحان الله ذكرتني صفا بن خرج معه وهو على الشرك قبل ما يسلم بعد فتح مكة ف... المعنى واضح دكتور جمال جزاك الله خيرا ونحن بنعتذر لمن يتصلون الآن لأن وقتنا فضلي أبى بس يا دوب نحن وأنتم أهل غزة أحوج إلى دعاء دكتور جمال من المداخلات ولكن طبعا يعني نستأذنكم أن نرجئ هذه المداخلات للغد نحن معاكم كل يوم ومنتظرين اتصالاتكم وتفاعلاتكم ودعائكم لأهل غزة ولكن ليس اليوم أستاذنا الدكتور جمال نستأذنكم لأن الوقت خلص بالفعل فنستأذنك في دعاء قصير النهاردة في خلال دقيق الحمد لله وأشهد لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد رب الله ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا اللهم اعدن في تحرير المسجد الاقصى اسير واعدل لشريعتك ان تحكم ولكتابك ان يسود اللهم هيئ لهذه الامه امر رشد يعز بها رقاعتك ويذل بها لمعاصيتك ويمر في المعروف فيها عن المنكر اللهم اننا نعوذ بك من ان نشرك بك شيئا نعلمه ويستغفرك لما نعلمه اللهم اننا نستغيث بك لاخواننا على ارض غزة وغيرها من ديار الاسلام نستغيث بك فاغثهم بك فانصرهم. اللهم سدد رميهم أمرهم وتقبل وأستر فك كف أيدي اليهود عنهم كف أيدي المجرمين عنهم كف ايدي اليهود عنهم كف ايدي المجرمين عنهم اللهم ثبتهم اللهم ثبتهم واعنهم على ذكرك وشكرك حسن عبادتك اللهم ثبتهم واعنهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم انصرهم بالرعب يا رب العالمين انصرهم على اليهود يا رب العالمين اللهم أمكنهم من رقاب اليهود يا رب العالمين ربنا انهم حفاة فاحملهم جاعا فاطعمهم عطشا فاسقهم مرضى فدوهم يا رب إنهم مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر مغلوبون فانتصر فك الحصار عنهم لغ لا لغيرك لا تكلهم يا رب ليس لهم إله سواك فيدعونه يا رب العالمين يا غياث المستغيثين أغسهم أنت عددهم أنت ناصرهم بك يصولون وبك يجولون وبك يقاتلون نسألك لهم مجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم احفظهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم نعوذ بعظمتك أن يغتالوا من تحتهم اللهم إننا سألوك لهم من الخير عاجل ما لمعلم منه ولم يعلموا ونعوذ بك من الشر عاجل واجي لمعلم منه ولم يعلموا برحمتك يا رحم الرحمين يا اللهم وفقهم لما تحب وترضاه جنبه الزبل الزلل اسلح زيت بينهم اجمعهم على قلب رجل واحد اللهم الف بين قلوبهم اللهم قنعهم بعطائك وردهم بقضائك اللهم قنعهم بعطائك وردهم بقضائك اللهم ردهم بقضائك انزل سكينه وطمانينه عليهم انزل عليهم السكينة والطمانينه وردهم بقضائك وردهم بقضائك اللهم كلهم ولا تكن عليهم عليك مجرم الامريكان والانجليز واليهود ولا نعاونهما شياهم وفتح لهم بابا إلى ديار الإسلام ومكّل لهم الرقاب المسلمين عليك بكل مناشع الرعب والقتل والفتنة والكفر والفساد والفحشة في بلاد المسلمين وخذ لعب المسلمين عن القيام الواجم تده أمة الإسلام اللهم احصهم عددا اللهم اقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا قاتل المجرمين له حق يوم هجزك وعقابك اللهم منزل كتاب وجه السحاب هازم الأحزاب اللهم اهزمهم وجلزلهم انصر دعوتنا بارك قوتنا وفق قادتنا وفق قادتنا وفق قادتنا خذ الى الخير بنواصيهم خذ إلى الخير ذكرهم بفرض الله عليهم يا ربنا اللهم خذ بنواصيهم الى الخير اللهم وفقهم لما تحب وترضاه اللهم اخرجهم من هذا المأزق يا رب العالمين اصلح ذات بيننا اصلح فساد قلوبنا اجمع شملنا واحد صفنا وحقن دمائنا ولا تجعل بأسنا بيننا واجعل بأسنا على عدونا <تصفيق> اجعل بلدنا بلاد المسلمين آمنة مطمئنة برحمتك يا رحمة الرحمين اللهم صلي على محمد في الأولين وصلي على محمد في الآخرين وصلي على محمد في الملع يوم الدين وارضى اللهم عن سيداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة والتابعين وتابع التابعين تابعين سلام الدين قولوا جماعة سبحانك الله وحمده اشهدوا أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليه جزاكم الله خيرا دكتور جمال مشاهدينا الكرام ان شاء الله رب العالمين غدا نكمل قصه الصراع <تصفيق>